في أحد المجلات تعودت أميرة أن تقرأ قصة قصيرة من قصص الأطفال قبل أن تخلد للنوم النوم وذات مرة استوقفتها عبارة كتبت أسفل صورة صورة لأدي بنصر كبير عندما لا يكون عندي ما أكتبه وأشعر أني ميت حاولت أميرة تذكر اسم صاحب الصورة ولكن دون جدوى وفي اليوم التالي ظلت تترقب فترة اللغة العربية لتسأل المعلم عن صاحب الصورة وعن معنى ما قرأته أسفلها وها هو ذا معلم اللغة العربية يحييهم ثم يخرج مجموعة من الصور لأدباء مصريين ثم يعرضهم على التلاميذ عقدت المفاجأة لسان أميرة عندما سألها المعلم عن اسم صاحب أحداء الصور وتأخر جوابها دهش المعلم فهو يعلم أن أميرة هو القصص وسيار الأدباء كرر المعلم السؤال ولم تجب أميرة وإنما أخرجت الصورة من حقيبتها وحكت أميرة المعلم وزملاء قصتها مع الصورة وعد ان انتهى الكلام انتهز المعلم هذه الفرصة كتب اسم الأديب الكبير نجيب محفوظ على السبورة قائلا قائلا درسنا اليوم عن صاحب جائزة نوبل الكاتب الكبير نجيب محفوظ كادت أميرة تطير من الفرحة لقد عرفت اسم صاحب الصورة ومما قاله المعلم عن نجيب محفوظ أنه ولد بالقاهرة في الحادي عشر من ديسمبر سنة ألف من الميلاد في أسرة متوسطة كان أبوه موظفاً وكانت والدته ابنة أحد علاماء الأزهر تخرج في كلية الآداب وعمل موظفاً واختار أن يكون كاتباً فكتب مقالات في الصحف والمجلات وألف قصصاً قصيرة وروايات ومنذ نعمة أظافره حباً نجيب محفوظ القراءة فكان من فكان من من الطلاع والمكتب في المكتبة فترة طويلة وقد كانت ثمرت هذه الهواية تأليف روايات وقصص كثيرة من بينها بين القصرين والسكرية وقصر الشوق وزقاق المذق وبداية ورهاية وخار الخليلي وكانت أسعد الأوقات لديه وقت تأليف أحدى الروايات وكان يشعر بالحزن والألم عندما يتوقف عن الكتابة في هذه اللحظة صاحة أميرة لقد فهمت العبارة التي كتبت تحت الصورة وبعد مناقشات المعلم مع التلاميذ عنها الدرس قائلا ومن أجمل ما اتصف به نجيب محفوظ حبه للنظام والنظافة والتخطيب والتواضع الشديد وعشقه لمصر وأبنائها من أجل هذا كله استحق أديبنا نجيب محفوظ جائزة نوبل في الأداب عن جدار سنة 1988 من الميلاد وفي عام 2006 رحل الأديب العالمين يجب محفوظ عن عالمنا وبقيت مؤلفاته نجوما يهتدى بها